بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الهدى والإضلال بيده وحده جل وعلا فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادي له وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى ومن يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اوليا من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما الايه وقوله من الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الآية وقوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 بطلان مذهب القدرية أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة العبد سبحانه جل وعلا عن ان يقع في ملكه شيء بدون مشيئته وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وسيأتي بسط هذا المبحث إن شاء الله تعالى وقد أوضحناه أيضا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس في الكلام على قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها وقوله فلن تجد له وليا مرشدا أي لن يكون بينه وبينه سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدى أي لن يكون ذلك لأن من اضله الله فلا هادي له وقوله فهو المهتدي قرأه بإثبات الياء في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو وبقية السبعة قرأوه بحذف الياء في الحالين قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الحسبان بمعنى الظن والأيقاظ جمع يقظ بكسر القاف وضمها ومنه قول عمر بن أبي ربيعة فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمروا والرقود جمع راقد وهو النائم اي تظنهم ايها المخاطب لو رأيتهم أيقاظا والحال انهم رقود ويدل على هذا المعنى قوله تعالى في نظيره لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا الآية وقال بعض العلماء سبب ظن الرائي أنهم أيقاف هو أنهم نيام وعيونهم مفتحه وقيل لكثرة تقلبهم وهذا القول يشير له قوله تعالى بعده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلام المفسرين هنا في عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه ولذا أعرضنا عن ذكر الأقوال فيه وقوله في هذه الآية وتحسبهم قرأه بفتح السين على القياس ابن عامر وعاصم وحمزة وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي وهما قراءتان سبعيتان ولغتان مشهورتان والفتح اقيس والكسر أفصح قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالوصيد فقيل هو فناء البيت ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقيل الوصيد الباب وهو مروي عن ابن عباس ايضا وقيل الوصيد العتبه وقيل الصعيد والذي يشهد له القران ان الوصيد هو الباب ويقال له اصيد ايضا لان الله يقول انها عليهم مؤصدة اي مغلقه مطبقه وذلك باغلاق كل وصيد او اصيد وهو الباب من ابوابها ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة وقول ابن قيس الرقيات إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقا مؤصدا عليه الحجاب فالمراد بالايصاد في جميع ذلك الإطباق والاغلاق لأن العادة فيه أن يكون بالوصيد وهو الباب ويقال فيه أصيد وعلى اللغتين القراءتان في قوله مؤصده، مهموزا من الأصيد وغير مهموز من الوصيد. ومن إطلاق العرب الوصيده على الباب قول عبيد ابن وهبن العبسي وقيل زهير بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكري أي لا يسد بابها علي يعني ليست فيها أبواب حتى تسد علي كقول الآخر ولا ترى الضب بها ينجح. فإن قيل كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية والكهف غار في جبل لا باب له فالجواب أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه فلا مانع من تسمية المدخل إلى الكهف بابا ومن قال الوصيد الفناء لا يخالف ما ذكرنا لأن فناء الكهف هو بابه أيها المستمع الكريم قد بقيت للمؤلف بقية حديث حول الآية نستكملها إن شاء الله لقاءنا ليلة غد فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته